بسم الله الرحمن الرحيم بطول وكتاب مسؤول في رق منسور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسؤول إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تموه السماء مورا وكثير الجبال سيرا فرير يوم لذن فوير يومئذ للمكذبين الذين هم إي خود يلعبون يوم, يوم يدعون, يدعون إلى نار جهنم دعا هذه الناع التي كنتم بها تكذبون أفسح هذا أما أنتم لا تبسرون تسموها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ان المتقين في جنات ونعيم فاتهين بما آجاهم ربهم ورقاهم ربهم عذابا جهيم قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متسرين على سر مصروفة وسوجناهم بفور عين والذين آمنوا وفي ايمان تلحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل منهم بِمَا بما كسب رحيم وامددناهم بفاكهه ونحي مما يشتهون يتنازعون فيها باسا لا لقيا فيها ولا تاثين ويطوف عليهم من ما وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل أهلنا مشتقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل إنه هو البر الرحيم فما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 أم خيطوا السماوات والأرض بلالتنون أم عندهم خسائر ربك أم هم المصيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فاللأب مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسهلهم أجرا فهم من مغرم مصفرون أم عندهم الغيب فهم يتقون أَمْ يُرِيدُونَ إِلَّا فَالَّذِينَ الدُّنْيَا الْمَكِيرُونَ أَمْ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ اللَّهِ أَمَّا اللَّهِ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ تُرَابًا وَمَا أَحَسَّنَ دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصفر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذبارا